سوره الحج بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم انزل زلزله تسره شيء عظيم يوم ترونها تزل كل مرضعه عما ارضعت وتظن كل ذات حمل حملها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 the end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 ومنكم من يرد الى اردن الامور لكي لا يعلم لكي لا يعلم من بعد عيني شيئا وترى الارض خامدا فاذا انزلنا عليها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 امِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ في اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا هُدَاهُ وَلَا كِتَابٍ يُنِيرُ فَإِنْ يَعِظْهُ فَلْيَتَنَبَّهْ وَإِلَى اللَّهِ يُرْجَعُ أَمْرُهُ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُه يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابًا حَرِيقًا ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِغَلَّامِلٍ لِلْعَبِيدِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ, فإن أصابه خَيْرٌ اطْمَأَنَّ وَإِنْ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ إِنْ قَنَبْ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدِ لا بئس المولى ولا بئس النشير الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري جنات تجري من تحت الانهار ان الله يفعل ما يري فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ مِنَ السَّمَاءِ ثُمَّ الْيُقْطَعُ ثُمَّ الْيُقْطَعُ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يَذْهَبُ النَّكِيدُ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يَذْهَبُ مَا يَضِرُ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ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 الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَالرِّيحُ وَالسَّحَابُ وَالْجِبَالُ بَاسِقَاتٌ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ اصنام <تصمان> يختصمون في ربنا فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم يصب من فوق الحميم يسهر بهم ما في بطونهم والجنون ودلهم لِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَهَدَاهُمْ إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطٍ حَمِيدٍ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ, للناس الذي جعلناه للناس وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحِدّ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذْ وَأَنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكْعِ السُّجُودِ وَأَذْكُرْ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 فجني بُرنجسمَمِينَ للأَثان وَجنب قَلَ الزور حَ فََّه غَيرَ مشكينَ بِبي وَم يشك منِلغ فَكَّماَا خََّّ مِن السَّم مِنَ السَّم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 يتلعثق ولكل امه جعلنا من سكن اسم الله على ما رزقه على ما رزقهم من بنيمه الانعام فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه ومن رزقناهم ينفقون والذين يجعلنا لكم من شعاع فِيهَا خَيْر فَذْكُرُ اسْمَ الله عَلَيَّ صَوَا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرِ كَذَلِكَ سَخَّرْنَا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 إن الله لقوي عزيز الذين إن مكلناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة, وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن كذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم نوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت لي كافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكاين من قريه النجلكناها وهي ظالمه فني خاويه فهي خاويه على عروشها وبئر معطله وبئر معطله وقصر مشيد ف فَلَمْ يَسِيرُوا فيِي الأررضِ فَتَكَُ لَم قُوبُ يقلِونَ بِهَا أَْوذَانُوا يَسَعونَ بِهَا فَإِهَا تَععمل الع الصَّار وَ تَعملقُل وَِ تَععملقُلوب الَّ في الصُدُون وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعَدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّنَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيِّنِّ من قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا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 117. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد 118. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به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 الْمُؤْمِنُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ لَهُمْ عذاب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 مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكو بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء